ولا بد من الحلس والحلس النوم والذكار النوم والذكار الصباح والذكار المساء والولد الثالث ولا بد من النقرة تبارك والسجدة والكافرون والمعاولتين وهو الله أحد هذه الخنصة صور قبل النوم في كل ليلة كما حفظنا في صواعي سواء كان مصادر أو كما الشيء الثاني من تستطع أن سبعة مرات على الغير من فأمرت العجوة من مدينة خير على خير ومن لم يصفع فأي في توقي فيه خير وهذا اقتداء سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فهي بأمر الله تملع السحر إذن من علاج من للسحر وأريد أن أخوانا تكتبون وهنا أريد أن أم بيتك ليس هناك آيات معينة للسحر والعين والقرآن كله شفاء ولكن من التجمع وجهت أن هذه الآيات وقبل أن أقول أيضاً أريد أن أوضح أن بعض الجانب يتأثر من آيات معينة ولا يتأثر من آيات معينة لسبب أن بني آدم قد يبشي بالآيات ولا يبشي بالآيات وواحد يبشي من العذاب وواحد يتأثر من الجنة وواحد يتأثر من الوعيد فيختلف في الناس ولكن العلاج السخر مع ماذا تفكر من السبع أو ثمانة التي قبلها من الامتراح وتذلل وارتفقد والاستخدار الذي أقول واحد لا بد أن تقرأ على نفسك في علاج الثاني هو آيات التي أقولها لك وتقرأينهم على نفسك تنفسين في يدك وإن زوجك رضي ما في مانع أولادك في يوم ما في مانع وأنفسي في ما وإن حصل جمزم أحسن وأنفسي في كريم أو جهون ثم إذا أنهيت القراءة في الآيات التي أقولك عليها تشرب من الناي حتى تشبعين أو من زمن وإذا كان زمن الوجه اثنين إنه رقيع من الشفاء وهذه الآيات عقولها أكتبوا لبيكذابان الفاتح وإذا جيز آيات نعبد آيات استعين تنطرحين على ربك فيها وتنطرح على ربك فيها آيات نعبد ما لا نعبد الآن واستعين بكيها ربي في علاجها مرتين ثلاث أربع تكررين آيات نعبد آيات استعين فمن أقوى الآيات على الجان آيات نعبد وتنفذيذ الذمة وتنفذيذ الذ الذمة في الجهون. بعدين سقرين أول وجه من البقرة أو وجه من البقرة. بعدين الآية مية واثنين من البقرة. الآية مية وتسعة من البقرة. الآية ميتين من البقرة. الآية ميتين من البقرة. آية الكرسي. آخذ ثلاث آيات من البقرة. بعدين من سورة آل عمران. سقرين أول وجه من آل عمران. بعدين. من آل عمران أيضا الآية 173 من الآية 174 والآية 175 وهذه الآيات 174, 174 175 هذه الثلاث آيات كل ما خفت وكل ما همضتك الشيطان وكل ما هددك اتفعي هذه الآيات العظيمة الذين قال الذين قال الناس إهم إن الناس قد جمعوا لكم فاتشوهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا, فزادهم إيمانا قالوا الله ونعم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقالوا حسبن الله ونعمل وكيد. حسبن الله ونعمل وكيد. حسبن الله ونعمل وكيد. فلم يضر في شيء ولا يتأني بعدها كل يوم. آخر آية من سبعة أيضا من سورة ياسين آية تسعة من سورة الصفات آية ستة وسبعة وثمانية وتسعة سورة الجن كاملة آخر وجه من سورة الأحقاف. الآيات 21 و22 و23 و24 من سورة الحشر الآية اللي كان لسول الله عليه وسلم قالها على عندما كسر الأطنام وهي شديدة على الشياطين ويذكرون بها الأطنام وهم يكسرون بأمر الله وهي آية وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا والآية التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها بل نقله بالحق على الباطل فيدره فإذا هو زاهر وصورة الكافرون وصورة الصمد والمعوذتين هذه كلها الآيات مما ذكرت تقولينها قبل الغروب يعني بعد العفر بقليل وزعت صواة الفجر وتنفسين على نفسك فتقرئينها وفيها خير عظيم من المشاكل بقي العين أخواني وأخواتي قد انهين السحر فبقي العين العين أقول فيه ما يكن واحد إذا رأيت شيئا جميلا وأعجبك بيت سيارة واحد وقل ما شاء الله تبارك حتى لا تقل وقد يصيب بالعين من يحب يعني أنت ممكن تصيب ولدك بنتك أختك أمك أعزل الناس أحد الأخوان من فترة أصاب ابنه عمر الثالث أصمح لا يأكل ولا يشرب بعدين تذكره ورهما كانت قيمت ذا توقع فهندما توقع سبحان الله انطلق سننا كانوا يجمون يعني هذه يعني أنا وقدت عليه وقد تكون فيه ابنك فإذا رأيت من ابنك أو بنتك أو بيتك أو أهلي أو زوجك أو أي شيء أو أمك أو رختك أو أنت خذت بيت أو شفت سيارة أخي الأخوان أو شفت عمل من الأعمال أو شفت أي واحد من الأشخاص الذي خير فقل ما شاء الله تبارك خل ما شاء الله تبارك الله على الثاني هذه على القاعدين إذا سألك واحد قال لك يا أخي والله أظن أنك أنت من أظن صاحبني بعين أبغاك سفة الجبري من فعليك أن تقتسل لأن عندنا حديثين فيها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث نصحيح يرويس ابن عباس يقول العين حق ولو كان شيئا يسبق القدر سبقته العين وإذا اشتغسلتم فاقتلوا إذا أحد قال لك اغسل لي توضع لي هذا فوالله يا أخوان رأيت من هذا الوضوء يعني أشياء عجيبة والحديث الصحيح الذي الذي يصابه الصحابي بعين وكاد أن يهون عندما توضى أمره رسول على الله عليه وسلم ويصد عليهم وضوءه فقال فرأيت هناك هذا وضعه وشفيه فإذا استبتلت يا أخي هذا الوضوء تبي سنتمني لا تعص ولا تقول ليش لا يعني قاعد أنا أمضله من واحد من الآخر واحد قال قاعد عشان جني فحمل جروش لا يا وللأسف اللي سويت استبيان قليل موجت اغلب الناس حتى لو وافق إن يعطيك ما تقول بصدق من قلب شيء عليه لا لا يصدق من هذا إذا أنا أستطيع أن انفع للمسلم من فضل الله ثم بسببي أبعثه نواياي ورسول صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عبد الله يقول من استطاع منكم من أن ينفع أخاه لن ينفع عنا هذا بالنسبة للوقاية وبالنسبة للعلاج أقول لمن أصيب بالعين أن يقرأ كما في الزقرة ويزيد عليها بنفس الطريقة لإمام السحر لكن آيات تختلف. وليس عندي دليل على اختلاف الآيات بين هذه وذاك، ولكن هي التجربة وجدت أن استعمال الآيات ذكر فراعة الآيات هذه التي تتذكرها على المعيون تحثر أثر أذرا من غيرها من الآيات وقرآن كله خير ولكن هذه الآيات اللي وجدنا أنها فيها أثر أثر أقول البقرة كما ذكرت في السحر بعد صلاة الفجر وقبل الغروب تقرأ الآيات الآتية أو نفس الشيء الفاتحة ثلاث مرات أول وجه هو وجهين من البقرة بعدين آية 109 من البقرة آية مية من البقرة آية الكورشين آخر آيتين من البقرة آية مئتين من البقرة آية 54 من سورة النساء آية 67 من يوسف عليه السلام آية تسعة من سورة الكاف آخر آية في سبعة الآية 22 من سورة القات. بعدين في سورة محمد صلى الله عليه وسلم الآية الثلاثون الوجه الأول من تبارك وخاصة الآية الثلاثة وأربعة أو نستجئ بالآية و وأربعة من تبارك آخر آية من سورة نون المعوذات وقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون وفي الختام أذكركم بالحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عن عبد الواحد بن عامر بن عاص رضي الله عنهما قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل قال صلى الله عليه وسلم كل مخمور القلب صدوق اللسان قالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه أما مخمور القلب قال صلى الله عليه وسلم مخمور القلب لا بد أن يكون هذه القلوب لا يكونوا نعم عليهم مخمور القلب هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا فغة ولا ذلة ولا حسد هذا مخموم القلب وهؤلاء هم أفضل الناس من كان هذا قلبه فهو أفضل الناس أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم العفو الظهور. أن يصلح قلبي وقلوبكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفر القواتب